أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى بحدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتبع تَنكِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكِيلًا لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذّبَ الّذين من قبلهم فأتَاهُم العذابُ من حيث لا يشعرون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 تكون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل ليسكان مثلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ انكم يوم تلقامن عند ربكم تختصمون